وَمَا كُنْتَ تَفْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُفُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَأَكْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ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 117. بغتة وهم لا يشعرون 118. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 119. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 119. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون 110. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 111. والذين آمنوا وعملوا مِنَ لنبوئنهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من ذا 119. لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 110. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون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 هَلَّا يَقُولُ نَظَّا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لو كانوا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 أَلَم يَرَو أن النَّ جَعَن حَرَمَن آمنِ نَ وَيتَخََّّفٌ النَّاسُ مِن حَوودهِم أَفَ بِبَاطِل يُؤمنِن نَو بََِّةِ اللَّهِ هَكفُرون وَمَنْ أََّمُ مَِّ نِ فتَرَلَ اللَِّ كَذِبًا أَْكَذَّبَ بِالحَّ لََّا جَأَ 119. وليس في جهنم مفوى للكافرين 110. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع